أفعاله معناه ما هي امريكا ان معتقد بانك هل شيء يعد تأثيره تاثير هائل على العالم اخ هل موجوده كالموجودات مزي هناك خاص بوداناو يعني سؤالك لأفعالي خواست فارد بوا و بوا اما يتبتواني او كار انجام بوا خاصية استعداد مشخص معيني في داوا دايست اما موجودات كهر كاميان بطيخ خاص و استعداد كهيتي خريكي انجامي وزيفيك او خواهيكا كاركا خواهيكا تأثيركا اما اما ظاهرين دواعيدي دوا موجودة أبيني افرادك ان بلان افرادك ان تنها افرادك ان تكون افرادك ان تكون افرادك ان حتابو افرادك ان تكون افرادك ان تكون افرادك ان تكون افرادك ان تكون افرادك ان تكون أهل التصور تصور معنى عام من درويش وكل كثاني تل غير مسلمان كل وانواء ستي ولاية دوسة خوانبو صابت مياه وچه دباشترين في, دباش في عوام خوانة حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام كتوتنا وآغروب نسوتا اور ہر واع اکون ناو آگرو ناسوتا دیکھو لکرفی استعداد بو سوتان ہے و لحالاتی تدا اوانی واع لو وقتا ناسوتا او اخوی آمسن ناو آگر و سوتان آگریش خو آگر توالی شرائطیق واع لفنگی کا بیان اکرے و بتجربہ زان راوہ ابی دو بیت تحاشتے بسوتے لو وقتا ہے بنا بو ودبر خاف خاف او يركب اراضيك خاف ومشريئتك خاف تترى في خواه فلدي او قوة واستعدادها لو ما اغتعى لآذكرها كي ترآذر لذلك الآوة صالح حتى ابو حضرت ابراهيم أبيضا في انتي في انتي يا بيتو من ما يكوني بردا جب که اینکه او سرما دائما راهی. دیگر من زور ساده بیانیه که آقیل، آو استعداد و قوی واهیتی بوسدندن، ذاتی نهی خویم. الهی خوبه، آدی پا، آواه میشه الهی خوبه. و عمل جیک جیتروس هیدرایوک، او سلام بنظر روش ندیده که هرچی ظاهران آم سببانه خویانی که تأثیر دانن کارکن، اما حقیقتا خاص و استعدادی که به هر کامدمان دراو و دیاعات و او کسی که یاد دانه و هر وقت جریبی لایسینتو هر وقت مواردی مشاهده کنه و درنتیجه نلاعکترو روشن بیتو که امکارانه ک زاهراً ام ثربانه انجامیدن خواه انجامیده بلکه قلبی امانه. جایی که با گیاندن امانه آخر دو جور تأیید باتو بلی آگل کاغذی تا توتاند خواب به وسیله آگه کاغذی یا خواب کاغذی تا توتاند دو نمونه انسان به چاقوی خیارت لطه که تو توجه به ما که انسان محرکی او چاقوی او تا او نبید چاقو هزار سالای خیارا دایمی لطه نکه اوین انسان ووسيلي شعب وخياري لاتكد باتو اجوبه ويشك ووسيلي لاتكدنك أو شعقوية وإنسان مثلا بحموسي لتين سدوا فلن شعقوك خياري لاتكد فلان حقيقة او يكا استعداد لاتكدن لشعقوك هاي أما تان نخريتك أو استعداد برنا نا بيته الجلسه تأثير لن دي دعنا بي طائره الجيشينه او ايكا خوا بو اميتار كاني لمعلمه جنبها تخرجت هارو هرجي في علي شوي خويا اسف دعنا سي سيات استعدادات مختلف بخش وبأم اسعار ود الموجودات ك هر كامبسه او خاصه استعاده لك هيتي تاريخ معين انجام منايتي شو تو معنى ام خواص الاستعدادانه قبل بدو بشو بشي كان لازم يا اراده له بشي تعمليه ك غير عن بنت زي ك هل واقري مسخر اقري با اراده ووسيله بو انجام فعلي خوا سلطان تاريخ وايل اللي قال في اقرو إرادة الإنسانش وسيلة إخواي وإخوان لقال شو الإنسانش وبعضك لكارتان إخويةك لا أمد دقيقة دقيقتك ياك، يعني إرادة الإنسان تسمينك انتخابك هر أو إرادة أي شيء وسيلة تحفق إرادة إخواني لقال بإرادة أي شيء خوا ارادتك خواه گرکی کاری انجام با، لَه قَالِبِ جَرَتْ بُنِي إنسان، اراده انسان. یعنی دو اراده جن دیره. اراده انسان وق آگرتن، خالب اراده خواج، امکرو با وسیلو. با امیرادی انسان مرا دی خوا اویک خوا وسیلی تا سیاق ک هروکه با عقرا ک مرا دی خوا تا سیاق ک ام تعبیر که بکار بین ک ارادی انسان وسیله و قلب با لو قالبه با ارادے خواہ کار اکھا مخالفی اونی اکھا براسی انسان حق انتخابی ہے اوہانی اکھا بلین جامت چی ارادے اکھا ارادے انسان اکھا خالب و وسیلت و ارادے خواہ ہر واکر آگر شيئا ام مشكلة حالكا يقمس عليه سادة انسان غيب نازاني يعني انسان يك لحظة لحظه يتربى معناه هوا دقيقي كيك هزار مزيعة الإسانية يك لحظه دوائي او انا او زماني حالك واتيئة كي نازاني خوف ام غيب نازاني لك دو إنسان بك مكلفة إنسان بنتيجة تحقق في بخش المكلفة. لا بشترك غيري أولا إنسان مكلفة بمن لدواي أو كخيري لشرجات الردو تبقي أو استعدادك يتيب انتخاب مكلفة انتخابي خير بخاته دوري لو زمان حلال، لو انا يا يجد خير كناسيتي انتخابي بكا ولا شر كناسيتي دوري بكري انسان بقى او تصميم جيرية باو انتخابة مكلفة جائت لو دعا أمن منتج بنتيجة دين أسرك لا أم إنتخابي أم فياضي ياندي أو إذا بدست أني وتجحي أمة مثالين أو مسلمان ولا جبهي جند قال كافروا تفهمي بدست وياك مكلفك كافر بكذي ان انسانت چھلیک مخلصہ و شیلد اس امانیہ و اجارہ ام مسئلہ چون دخاوتی ہے ل رشنو کردنی اوہا کہ انسان باوجود اما ارادہ کی وسیلہ ارادہ خوایا مریدو تارا اختیارہ انسان مكلفك تسليمي صدر صدر بجري عزمك لفل كشتني كافر كالابراب العيد عزم تسليمي صدر صدر صدر كشتيك لقلبي انسانه ان ادوايا مكه خيري وشر ليل جاكاتو خوي هل اني ابو خيرك بجري كهشت هرذيك اتيانا منادل كبني اوام مقتضی او ازمه که هر سببی که جوا دان راوب و تحقق به او ازمه تحقق بخشن به او ازمه او صلابی چه اخذب که تنها اول یا مثلا ده ام مثالا لگل او تصمیمی مهی بوخشنی کافر ام مانه نویلت فنگ یا تیر ام ازمه اکا تصمیمه اکا اکا جاء اصبحت افضل هل اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل تسخير اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون من اجل ان تكون افضل من او ام ان الزمان خريك ان يكون هناك ازمه لانهم يكون هناك ازمه لانهم يكون هناك ازمه مثلا يكون هناك ازمه لانهم يكون هناك ازمه لانهم يكون اكابو ازمه لانهم يكون هناك ازمه لانهم يكون هناك عظم تسميمك عظم تسميمه واو سببك لاسباب ريكاية جمجوريكاتو تهيئكا تائري انسانك اختياري هي با اما لو لا اختيارك وقته كعظمكا اي تبتير لو وقته اي تبه موتي وشك كل کلک لك یا کوسکا رنگ دسی بلکه که اختری خوی نیست، هدف نیستش اینکه رنگ کسی با بچه دسی یا رنگ آبی ترسه زیاد نمی‌نیم یا زیل وقت آزلازلی کار یا هر چی اکثر احتمالات ك تسخیریم و جبریم با اختری آمانین غوبا و با وجودی اما ام ازمیه یا و تسمیه صدر صد و کشنه کافر کر رکن لي كشدانك هافركه إشتريتني كأنك مكلف به يعني إيجادي تأثير كعبارة إلا كشتمي أو أم مكلف وضاعة بو متصميم بوتصميم صدر صدر أضحك معلومة أو تصميم واجد ما المقتضي مثلك أسباب يجوا هم فراهم يعني بلا منك جاء أم عزم تصميم يصير بدرس أوليا بالنسبة لأم نتيجة المكلف لي كوابو أقر تذخيريا بتمل اختياري أمناتها لقد أعلم أبقى كشتني ترى شو ربطي هيب أسباب جبريا وأبد أن بسيلي ملاذي ابي او سري داني لي ابي زليزل زلزلناك ابي شي نبي شي نبي 차وي داخل اخشاني جدي كا كم تنشي زيا تنشي وغيري امانه شلون ايجاد تاثيرك رتب اسبابك ترى ويا خارج لارادتي ام تسخيري جبري انسان مكلف له وب ايجاد با بايجاد تاثيرك دار نتيجه او تاثيره جبري لغس امانية حيث ربك بمونية يعني لدوية بركي لا يريك توبوشي كابرات نقشت تابلين تهي هوا ملايكو اما تسخير جبر دخالته لولايشو ام بركي اذن او افارتنك ام لقيامة ومحاكمة رسر او اقري كبوشي عزمتنك تسليني صدر صدرنك لكافرات نقشي یا سوابي لفر اما في ادرتك اعواش نجي كده اي تردذن لدوائنا كتصميمك اكا عزمك اكا هيش اثره دانني يعني بيكي لو احتمالات اي تردك اصبك نكجره اخيامتها ام سوابي اوي في ادرتك اجنفره فريقك كو لدوائنا كجره او دس امنا هو ويا لو سورتها تسميني صدر صدنا اقري اما لو اثناءك مترددد دس ازولك ودفن درجة قولا درشة كافرك أجزم صوابي أو يقولان استفدت عليك كشته أم بس التي متردد أجريت خلا من دخلامته أو تأثير خارجي ودس أنبو وجبري أمينك لكي ترخدي تسميك لا ليس سؤال متى حرام إذا خدي تسميك أجي خطي هو التأجيل تسميك أم مكلف هذا تسميك هو تسميك إرادة مقدرة و قلبو به اراده خواه و سینه به اراده خواه، اشکال که آنیاره، باوجود امشون مختار. آنیاره، امشالی غریبكه که وقت من حلی اطاعت کشوه، تا وقتیک در آواز فریبن تسمین جدی به تدریج اجذ، به تا وقتیک تصمیم کی، نودو نو. وَنُعْدَهُمِ دَرْصَدَ يَفْدَهُمِ دَرْصَدِ مَاوَى يقول أنا كم ترين بزئك بسوة مثال امهر مكلفة بشي تانيكات السب درصة و تا معلوم لك ايها اخوان مقرر كذوك ان تسلم بالريانه في غيب زاني او يك هزار مثانيه كاو جزءيه تاع تحقق في ذاخره او يك هزار مثانيه واحد تاع اي اندي بالنسبه امنهات وانت نا زاني ريد زاني في غيب نا زاني يعني او لحظه كما يشكي نا أنهشت وانا حالي أنجامي تكليفه يعني نبوة عزم تسمين فدست يا وقتك النفو تاوى تا لو دخومه اتر إرادة خاله ومقدرك إشي عزم ده إرادة وكعزم نبي فاس من خليكش تا وقتي أما أنجامي تكلفة هجر وسن نبوته لا عزمي صدر یا عدم العزم وقت اكي تبوض صدرسات وقت بذراوة يعني لك لحظة يزور كم دواي ما كصدرسات تصميم جد لو لحظة كما دواي او جا ازاني اما ام مقدر بو كام تصميم بجري يعني او بايا ام تصميم و ارادة ببايا والام تازه تقليد كتصميم بس الدرسات تكليف نمع لدوان عميش تصميم بس الدرسات أمازانية كامل مقدر إخوائي ولدها وقته كامل خريكي أنجام تكليفه روشنية كمقدر إخوائي كامل يكي لدي احتمال مترحة أميك خوال تصميم وعزمتي مقدر كذبه ويش كمقدرين كذبه أموال بيني 5 درس وادو احتمال مترحة أتواني هركام لديوانا انتخاب كذبه وقت الباب أزمة تصميم وبويروشنبو كمرادي لا وقت تكلفة يكون وضوء يعني وقت كبويروشنبو كمقدر ان وإذا تسخير لي جبر هذا نما أنجام المختار لحالته جبرو مقدري بود تصميمك لا وكير مثلا وقت أجيت هشتا درس لتسليم تصميم بترديجيات بروجود. بير لو بديت هشتا وياك درسات درسات كده إضافة ب أو مكلفة بوما كديت هشتا وياك درسات. ولو وختها احتمال هي مقدارك كديك هشتا وياك درسات احتمال جنبه. بس شندي جنب باحتمالات أول بين الاحتمالات اختيار هي يعني انتخابي في لم دون عن وقته كبوب هاشتاويك درسك بي روشن بيتو وامدرسديك مقدر بو كروشن بو ومقدر بو يعني حطمان ابوايا اما ابوايا اما جابره ابيب بالعم تازو ام تكليسي لمعوه بالنسبة اي امدرسك انجام بيو ترعو بو اعم مسألي غيبة اقل توجيه تكره مشكله تفخير اطلاع يعني جابره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 كلا ولا ندري اتر ام شون اذا ان انسان يشيك لأسلاحك خواه كارتك ارادة انسان قالبك لو قالبه ارادة خواه كارتك اما شون انسان غيب نازانه وشون من مقدرات اخواه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 إذ ها من ذلك الموردابوي مرور كاتو بسر أما آتا باش جيجير بيلا قلبيا جاء أما سألت بو أما هرواء وشكنا ديت بو أما استفادت أبي اللي بكرت بكرت تيش في إذابتا آخر خلافي او طريقي بحثك لا الكلام ولا لاي خلاف سفا لم باره اكريتك فقط وشكوشكك اشتكمت راح اكنو لادوينك ادوينك على اختيار هي يعني للاسلام مسألة قدر اوانا مهم دان او انا اهميتي كد راوك باوجودي اما هرواك روشنبو قدرت بصفاتي خواوهي قدر قدر بصفتي علم إرادة و قدرته بعلمك ترح أرجيني بإرادة و قدرتك في عليك بعجودي أمان خوي بصورتي أصليك لو أصول وايش إيمان تي بهنجت نترحك آمنتو الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمسان مسلمان أيضه بو انتصال بو حديثة أفرمي واختت حضرة جبريل لو حديثة مشهورة كحضرة عمر صعي لراضي بيسرينته يتلايك غمرفة عليه الصلاة والسلام بالسورة شعر الغريبة كآثار سفريك وديار ميو اما نايفي ناسم ولباسك سبين والبرياء وخصوصيات يتريبو بيانك ري اترسي الي ادي الايمان بحثن بوبك افرمي ايمان او حكا ومشتعنا ايمان بهيني يعني معرفته لباري امانه بو فياده وتفليم امانه بي إن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أمل لذر أهميتي أما سأليك الجاكرا وتولا هو أمل آثار السفاتخة وقت أكثر من بالله أي شيء أدريت جاكشة وأهميته كسامك وريخ وعناسك اغني عن بروحي ما بيتو اما دعاي اوست فيا كان برو قدان ازنو و زيخه انا انجامدا حياتي الدنيا وانتخابي حياتي الدنيا يا عابد زندگي زود رسم وانا يعني با تو جوبو من ويكلك بني انساني فيه خشيه لبابشت و خشينه لبابشت وبعد توجوب ولك إنسان أو اشتعنا زود دفئة ون تهل بيان أبيه ومتاعي أم زندقية يزود حياتي حياة الدنيا زود أفكره أما أوانيك بإنساني مؤمن وعد دير وبمشاقة دخلتها لذلك أول أواني وامن حرف أذن أمع الدنيا الإنسان على من ري حق بجريمته وجب مكان بزمنامي جولة جولة ودخل على داري هي حق أم يا مثلًا زندان وكان أجهتوا آزار وسكن جمك يا ما لك كان يحقوا غتم قطعة لا بتعبيرات كل إلا أمرك مكانه يا لرز قروزين كمكنا يا لا عايش وراح حيلكم يا جير بيته لما يبي او عند ظلم فياتي اناس انا الانسان اعا عليه او انت الفكره ام لي بشعبيت السبب حركتي بري صوتي هذا اما وقتك انسان بكيت يعني قران بو روشن بو كهرجيتك هالجمله امر رزقه خوشي وناخوشي مشكي مقدر يعني هر كامل ما جذئك لو ترحى وغيري او ترحك خارجان دو يكي إلا قلم روي حكومة إخوات عالمي هس شيء ترون هذا؟ وكي إنسان آوادين شكيبو يكي جاي من خلافة نعمل جاي قبولك بذلة نعمل دي رسات وعزة اجر من حق بلين و تاغوت اقدامك اللي فر اجتوا اعذارهم بقطعهم مثلا رفق اتعبذي خلق جابا كشتن وباها اشتكتن خو يك, يك من اولات وانا يتم كاتو اجر بدسي او كجران او مقدر بولا اخواتي بو كجران اجريش بس التي تربوني لما ك خدمتك بدونيها لا يمكن إن كان ليك ثانية بكوم أدواية أو لحظة أخواب ومرج مقارب أو رزقيك تهديم أكن كلام سنو إن كان لي أو يوا مقارب ومن ينسون واختيك تهديم أكن أو كجين أرسم كيم كجين برلو لو أخوا مقدر يا لو أختك أو مقدر يكون. أدرى تي بر لو جواب ماكى غلطتك. زانية لو من لبين شبت وزامين أو تذنابا نزامين. وإرادي أوكا اساسا إرادي إنساناً وسيلة قلبنا. أدرى تي زيد لو أخت أو أخوا مقدر اخوه مجمونات بغي او نولا ومسؤولا او تاغوتا شوكا وثمان تا وقت كاركا انجاما غيب نازاني نازاني شي مقدرا لبر او مختارا وقت ريخرا وانتخالفا مجازاتي اكتا اما ام انسان مؤمن بيدكا اخوه من خطي حقكا تم بلاي او Dua'yı ava ise zirhatim, eğer kuzuran, dua'yı kuzuranakam ziyare edilir olsun o vakti, vakti vakı atar uydanke, ama mürad-i hıvabı uvene ك اللي أجر وات كي الرضي اللي مؤمن أويا ك شمل اللي أدرم أو أخو مقدر يكروه جرمال أو, أو من ذي لا غيري أجر انك خوا زاني وتو فزانيي خوي يعني لا ترحك يا هي في ارادك تبر زاني عدم اراداني ومجبر مجبوريه وانا قدرتي تجي لب يتعذنا كلامي اكرش علي شتكوا توني جاء إنسان ولد بيته آلمه كذور روشنا فقط انتخاب حياة الدنيا وضعت خذ انسانك كم مسألة دورتها طولتها لا تواه روشنا هذا إنسان كم ترون ملاحظتها إذن جاء بهاني بناي لبرابري باطل وموسيته ريحق ندري نوتني كلمة حق يك ثانية لعمرك كما كاتو يك ذر للرزق وننوتني كلمة حق ثانية يشتي إذافك أو ذر يكبر إذافك أما هروا كوتن أواكيتر طاروتك كاراكا شو الغيب نازاني لو لحظاك كاراك مختارة مثل او مجازاتي اكري دعائي اما كشتك الرؤادان اتر امقصه مترحبه اخو در كوت اما مرادي اخوائي اضوائي هر دعائي اما انساني مؤمن هلو تهشو تاريخه ادريته اوه حتما غيري مرادي او روناده جايتي هشتا روشنه بوتو انا تخليصي خمان انجامدين يرا تخليص موتنية حقه باشكرا ايوه ايا نوتنية نايفة ايا هنشتر كله تتاليخ با عبارتك نقل اكريل لشكل علماء صلف انسان ازم متوجهي شي او اده كخواه چيني غرقا نتخواه چين بو غرقا يعني ذان تكليف ده چه وانجانبه اي شي مقدر كدو بود چين تراجبه توو چيني او كارتوني بي خود بو خود خريجه تبعو تو بشي وزي بغي خودتك فهد شيئا دواك دي اوه منكره ليه ديريك اوه معروسه انجاني ده اي تب خوزه اعنا بنده بكشت یا رفقن ببريانه برده بتوشي نا عمره نا رفقه نا خوشي عمله لا يكو تازه اگر بيتو انسان شتي تجوز بابتها لما كا آخر فرض كا حتى او تمي حق بسرق محافظ.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 تزال بلك غير مؤمناتك يا قابل مقارسة لنا أمي قدر باوجود أنك أثري صفات خواية بخصوص با ذكر كرا في الحلات أو دراسي إنفان وقت بأسواني مؤمنا بجيتة يكباش قدر حالي بيك. قدر دو دون تسليم فقط حالي بيك. هذا المعنى لأن الشعر يدوش على حزبتي علي فالي راضي بين لو دو من لمرك في العرب كان بوا, بوا أو ومقدر بوا ان باروغارنا كا روج هيكيش كا مقدر نو بول شي بيخو كطرارك وقتيك يا لامام شافعي رحمه الله الشعر نقلكري اغيرني ليكا ما في مكان امو من تا وقتك عمر ما ياكوتيك حرف دست کبیب باهم و نبیش تیک نبی باهم نکه تا زیاد که وقتی چیج می‌دم قدری هر دیتیم یاد جاییک عید هر آمد لاش می‌تیاب خریدیم خفتی کاملم دواعنب خوف خفتی دورانی حیاتم خونی هی دویر وقتی او وقت دی وقت واتم بولا ابو او بتسم بتسم که لدورانی ولكن مقررا ان تتعلموا ان مماته ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا كاني تتعلموا كي تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا همتي تتعلموا همت مخطئ همتك يعني انك متخيل الارشياء ليش هم هي همتي يا ولد همتي تخلي كل بركه والرواني من رواني الانسان في ازادته كخارج ذله بكفر حتى قديمه حتى رياك يعني واحد يلكن بوخون اجل ذلتهم قبول ك او كافرون انسان كا ان قدروا قضاء تهزغاوا وتجيش لكم ذا Tèkala yı daruni verilem, no yı ahayonn savarlama Dabuk ve Tala P Playersı'ndan story sogenanun 회 affordablesav através tekrar하게 Scientists antaral ia grateful nice This time with supreme хотapir deoffs ki..Ons suited made possible... vo l safri yes? d�akira waited enzyme or ve cloth illa яв asserted كون وثمان تا وقتك تشتاك الرون دا إنسان نازاني مقدري خوال لم ذنينه أجيه ما تواني نبغي انك الروخاني ديوارك بسر أماك يشتاك روخها ومقدره أما يك؟ إن أغا بزانيا غيب مان بزانياك أمايا مقدر ما معن تواني دياراتك هذا فكلم لو لايشو تكليف يتربع من مترحة كذلك نخي نبغي ولكن لديك زرع اويك انسان لابين لك وزلاكيك تاخذك الى صلاه معناه لكي تواضعك لكي تتكلمك لكي تتكلمك لكي تتكلمك لكي تتكلمك لكي تتكلمك لكي تتكلمك لكي تتكلمك لكي تتكلمك لكي طاعونك لا ولا سفك الأشكال الإسلامية لوابو كأو تناوخلك وسلطانك هاني لوابو أنجارة أكش تحظى في عمرك جركي بكتاب وأولاد خبر بثلاث كطاعونك هذا جرعة يك يطلع سلطانك عن تود لا خدري إخوة فرارك ثر مين لا خدري إخوة فرارك مضخة إخوة يعني اگر نرزمينينو تبقي قوانينو سنمك خواد عيناو قاعدتن توشي طاعونه بين جاء وقتك توشينه باية دركة القدر. أما قدر اما برلوه تكليفك همان اخو مان اخنين او اول كهلاف كدر جو اللوه ومسيب ومان ثابت وشي دركة مقدره لقدر وقدر ران مقصود اما انسان برلما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 شو يمكنك ان تتمكن من احتمالي باش من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من يك تتمكن من ان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 ناتو على تصميم زريقة مزاحماتا بدورو برياء وغرائزه وجبو شهوته عن جرش تاني. يا عزيز هي ثوانين خو خاله ما له مش بري. علم محيطي هيا بسر أم عالمه وأجزاء أم عالمه أمريكا هرجتيف جيجي خاص في خويا. إرادتي جهزت بنا. و قلت يسيرتك فيه شيء لجي خيضاته فس هر شيء كلم عالمه رؤدا خب للايكو و تمانا هر شيء رؤدا كاري خواه اختاج علين هر شيء كاري خواه بجي وكبروين عب صامي علين قطعي كززوزباري ميرغد از طي أنجام كاري ميرغد خوش و برجان شعر كي هيتش تيك بحكمته و بمصلحته اما درك نكره لطرفه انساني محدود وضعيف وعاجز و عجزة او مثل يكتر انساني كهشتا نزيك ترين شد بخوي كخوي و داران اصدار ل اجزاء و دكاتاني بانياها كم يجد يدرك دي ابي ونزل بك هنش ديك لم عالمة بها نظرينا روادا حكمة بزانة نقدارك لحكمتكان إخوة بزانة وزيان ناسية كافية جاء أقدر نقدر معلوماتك في او أو الملاثة وميزانك مثالك هو كذب كان إنسان علم ومعرفة كوي بميلاك نزال المثابة قاضية بس هذه تبقي تجربتك هل لا يخلق يترس جي قصة كردن وبحثني بوما نثابت لك أو لنا اما ام معلوماتك الأرجي أما المعلومات هو آماده برو با کریم انگلی او آو نار جادید با کوچک بیخور شوندی خویج از بس ضعیفه نه برو با کریم انگل تماشا عثمان که اتولو اوهی کلا زدیو تماشا کری خواب ادینده آوانا دینده اتیراگان برایش نو رنجی مقداري کار یه تجرب تجریب من تايوانا لدرجه يك مخصوص لحراراتها الزمنجيه فقط ان الكروبات ان كذور سر ساختن اا شاعت تنعزات ال 100 درجه مثلا تحديدا 200 درجه دعنا دعنا كم من الودايت لا بولا غير ان الكروب كست سوالنا سابقا ايش تريد توصل ل 100 درجه حرارتها اما لنا وبحره جانوري كيف كلاقاوي كاواج وارثا درجة حرارة لوازن بيات يعني ام معلوماتك كي ملت سرعام وخاقات درك ما بو اميش درد ماكو دردي او ناو دردي ايش اتوالفان وانا ناكو انسان قد يخوي بزانه تهلا خوي, خوي دانه كيش وانا ذاني او مقداره معلوماتك يتيت القاضية بسرها جيشتاو لو دوا هرشي تقيم معلوماتك توجيه كرا باش او نكرايك اما لا اشتكا ايش كالله نا نزيلي خلشي باتو بانا شمس فيه خب جاء دنان الصرع ويكوثمان لبعض اشتكا انسان حكمت دركك وجيك وششوها وضانيه بمك حكم دركك اتوانين جوابي بعضی از سوالات لمس زمینه افجزیه مثلاً آمریکا جنگ رو اداره بین دو ترف که فرانزالمن اما مردم که نه زنبوشیه جنگ بالا می‌گردد خشیشیالی اکثراً حتی آوانه و جنگ ها که نه زنبوشیه هزاران نبینشون اما مثلان مصلحتیشیه. موجودي رحمه الله مثالك سعادة بيانك أبو أما إنساني كان نيودي نكيد بي أوسك بحران أجيتو لقوبوه ليكاتو إبريك زوريق اللقكاني إبريك زيان بعضي كان لبخة بعضي كشان كان هذا تولى نينا عيان بريك اگر أنه لقانا واعيان بريش بيان يمكن ان يكون هناك حاجه لانه يمكن ان بو هناك حاجه لانه يمكن هل كان فقط حاجه ديني يمكن ان يكون هناك حاجه لانه يمكن ان يكون هناك حاجه لانه يمكن ان يكون هناك حاجه لانه يمكن لا امده السقاء افرين الشيشاب بمصاداه بعض الشك ظاهرا بسفاد هيك شكل لا بينه شيء لا كده اما ان مجموعه امده السقاء او مصلحه توانه كنت اروح متوبه جاي اجى يمر طوالي موسيقى <تصفيق> موسيقى جاري بثبت عمومي فرضتن بحث لباري جني بيني مسلمان مسابر اسلام و ايران ايران و اكتب كا او بشته خلقه دو بينا كجران انا جحد متي كيلما اما ذو ساده ديابو ماكا اگرچه اکثري او مردمنا عاغا بون وونه وسيليجتك هاو تكا وشارنا ابو غير لي دامي اوانه بلان لجل الا كجلامي او افرادنا عاغا انا عاغا حكمتي تي اولاتنا بو شن اجل لو وقت فر هز بكرايا للي دهني و نباید خاطری و کوافرادی پیدا کنید نظام که ایتالیا ندی، نظامی تقویتی ایران گروه فلان فلان هم برنامه خواه تسلط کردن کرد به سر مکرایزهای و در مسیر جهان ها نسلشون آوا تا قیامت نه کردند فشپختی بنسبت زمانی که مزمانه زرد برخوردار لا بلا حكومة قانون فالسر زياء فاسبا كم يكسداداً بو اويك زوري كتير برخوردار نعمة لا كل ترمت وقته كفردكان خريك تثمين أقرن ككاري خراوبك وثمان دوي أحتمال مترحة وأو فردان مكلفة كأحتمال يباش بفرنو خرابك الوقان أما وقته اجتكى انجان بوخينك الرجال كارة فاسدة كارويدا لو دواهم مشخصة بيك من مقدر يعلي مقدرين فهي شرون عدم او كارفاته دو جنبه ايه دو اياميشك دو ارواده يك اما كم مقدري خواله لو لحاظه حكمته او ايك خواله مقرره كدو ام كارفه دو لو لحاظه او اشخاصه باوجودي اما كبوان روشن بوطوك اما خرافه وتكليثيان لك راوانوكا تسليميان صديقه اوان انجرمي وبحاسبيان صديقه ايامي <تصفيق> اما حكمتك جيلم فسادو خوان بيجيان من يبدانا حكمتي كلي بيانا كم كيترا كري انسان كيف تريد يشتغل امال لا يكون تومان انسان مختار وابى اختيار اراده الانسان محفوظه خب لا يكون خطاب برنامج نروب وما كلف رقم كري الزاويه ان برنامجها حاكم بيه اللي على الدين كله هي نظامك نمهنتك الاسلام صار مكبر فیض برنامه اگلمی میکرد اسلام که سلطه آن کابسته يعني الان روزه بد کام کردی دویا خال میخواید یه اجرات. دی نباید شو آزارم که چونم انسان مختاره و ساکسر حازم هم اون کاره. و تاریخی و شریف کشتی دواحیم است. یست چون آمان جنگیدم. چون ریت انسان مختار نبی اخترافی دادی. و اما که شادی بر او، که أذيب بالاخرى رجبية تتشوكم قانون الخواه جلد نزويا حاكم به دي آل إرواح حكمتي أو فساد خوين غير جيدة أكلم <تصفيق> هرجاري كإنسان بإختيار خوين غير لا رجري نكيجي أبي بإخصاده خوين رجيب أمجاري لدواي أما كإنسان تواوي برنامتان اختراعي خل تحقيق يعني لذلك هر جاره دينيك ديني مثلا اه طوام جاهليتي قيم او دينك او دينك لا لأم ديني سرنائي ديني سوشياليسوم ديني نازيسوم ديني نازاني كومنيسوم ديني چي اسمو چي اسمانان هر جاره اك لم دينانه أينته ميدان ونبسروا أساسا حركت أما خوا خواوي مقرر تلو كغير ذلك خوا بخير كان متهيب فساد يكون رجيو بوقيوب شقوات بونص داي بريك أنا أجهد متهيب الضوء تجربة يقال أجرت ونتيجة ثالث شيء جت وزناء ريت ناشط خوا دانيت رو دانيت رو دانيت رو دانيت رو دانيت آبیم تاکی که نواهر ادامه بده تا وقتی هیچ لجانتای انسان آنمینه یعنی والیکی که استعدادی او نمینه کریجیت العذب کردنیت العذب کاف دسی خالی بیت لجیه و الله اینا کنیش کنم. آم جاری لیرا کت حال عیق و فشته خویکه. جی آریم منه. هر جیله قدرت ما بود بکارم در دو مکان ریخوش باقی بود خمدوش نیستی کی منتهدی بابا وقتی دایی داییتر کار رهمو تو لای برنامه کی خواه بس اواایتر هر چی رهگو آزمایشش کرد و هیچ نماده بسم اواس ساده میکنه شما تو آنی خویت میانتخوست وقتی لیراب با اختیاری خوی اگر تو بو لای ام افسادو سفتی دمای ابو ک انسان دینتیجی کرد ک خوین آتوانی خویت میانتخوست وقتی و آامو مطالعه نبود فصلیه و لا عين اما اختياري محفوظة اراده محفوظة يتفرج القوه قالي مخاذه بداجك اوضح حكمتك في غور الامر اصابتني رجيعتك بذلك في في وهروا لبر امشبك انسان اتر روجهك اعاد وأوالمقدر كذا خلافة لصدر إسلام من قرزة بيت ودبارة دس صلاط في وقت ودس حكومتي غير إسلامي تربانسبة مثلا حكومة سلطيني بني أمية وبني عباس الحازس السياسي ونظامك نظام شرعي نبو إسلامي م. نبو أمارة قانون اقتصادية الاسلامي تحدث هذا بقانون اجتماعي اسلامي وغيري غير امان و لغير واقع الاسلامي كان قانوني صرف ولم أخيري قوانين سلف جاهلي و لم اخيرا جاء لبشروات كنائس قوانين سلف جاهلي إخوة أجل لو اختى دسلاتي دايا كمسلمان تواو كريزبيان بدر دايا وقانون إخوة سر كريزبيان حاتم دايا كون هشتال للجانتاي بشريتا ما بو كقانون عرضكا دو اي اشي عرضي كومنزمو سماهداري و سوسيالزمو تشيوشيو یا عرضي أكت اكت او خو بو برنامه زور استفين رادو مانا درمان نبو اما عرضي اکا وایتر برنامه خواهد بود که تو آب و جاره کره زویگتو اگر انجار لده سیستم را وایتر لازم است دوباره دیگری اما بعضی دینی تازه پیامون تا دینی خواستن که آتو بسیاری آن کم نیست مصلو فلان که آب و, فران و فران. با میدانی کاتو تا چی ادعای نداری خب ددوایی اقتصادی مکان هر چی, چی اتومان عرضه کن ولد دوای آوانه گشت دینی خواستن که آتو في مسقط رؤيه كان في الدكتور بن بنام ايه هي المدير في الشؤون دي ده اللي منارشان هاي انا كان متلاب الطلبه شدته الغنية كان معاك يا أبو إسرائيل وخاص مغيين فالفرق <تصفيق> أبي غط أبي تهيد الصحيجنات ماني بذلك معاك في شيء أمر يسكى يا بخاطر أندي كان أدا دواي أما كروي داع كاري خوايا خوايا نحصل يدنا، أما امتكانه بين لقاب تقصيرات يفكر بشريكه، يا فردك يا جماعتك يعني لا دوشة نقدحه، يك بوء حاكم بك، بكي بتواني منادب عن تأستا إلى كناتواني، يابو ظلمي أومت راح بك مثلاً طهران، أو, أو بشيء أما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 وما عند ركا بيكا ما مقدر بو حكمتك يا ايه جايته بتم ايه حكمتك ايه ما ندو او لبر الزعطي ايه منها اقل ايه ما رديكا حكمت ما ندو زيوب وما نصابتك في فاحكين اما اميكا الظلم رويدا وليرا بشر مقصر او ايه اخواج في رازي فهذا السورة داكا قف اجرع بكريم حرك بشي ريتيه خيف يا بدري الحرش تكا دي لي رابه شر مولد فالزنشه توجي هناك ربويكه خو بما مقدر خوه البته خو وراضيك او اوني أو بيت منال ديانت اسرائيل اما بيننا شي واحد يعني هشتا واين لحاري تكليفانه بدمش عليك لمسائل توجيه هناك ري واحتج تكر ريده وغزره لدواني يعني بيانك إنك محكمتي تياي وقومي أسافي بيخذنك وإنسان لكي لا تأسوا على ما فاتكم أو إيكا إذا استعان برشوت هذا يسخ خفضنين يأتن بشويني أو خفتي بوناهم أو إيكا غزراوة بيد الحكمتكي بقينو هذا خفض دفنه أخوة ونزاين كشتيغ غلط رويدا أما بنسبتي آئم لحظه كتيا أجين تكليفة من بو مترحة بو آيان تكليف من بو مترحة إيمن مكلفين لم زمان حراس أو يكا برجلين الظلم التين لفصات التين شو نبو مشخصنا بو, بو أمن حزبا لا وكتش مقدرتها بيجين إيمت السلمة لديك وبو آيان دي إيمت ترح برجع لك أبي الظلمين يتوكس إجرائي أعوذي في إيمت جاءت اللودوا دوا شيئتا شو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 حكمتي تاع ام برلوه اشتهاروا شبوته في تاريخه ومقدر كامل انه مكلفين بتغيير ام وضعه ربي يقول وابي انو اجد اجازه بين تيكيت بتواني منالي 20 تاع خلاصي ان جوابا انسان مختارو هروار ري في ادري كاريباشكا ري في ادري كارخراش و تنهار أو او ككاريك انجام ادري ازان لك اخوى ارادتك اما برل و تبقي الشريعه الخوائيه من مكلفين ب...